Sahutu ha, sahutu ha, sahutu ha, ha. والقيد يثقل مع الصميم، سأخوضها والحبل يقطع من دمي، وأزلزل الطيان رغم الناقمي، سأخوضها بدمع الشباب المسلمي. سأخوضها، والقيد يثقل مع الصميم، سأخوضها، والحب يقطع من دمي، وأزلزل الطيان رغم الناقمي سأخوضها بدم الشباب المسلمين سأخوضها والقيد يثقل مع الصميم سأخوضها والحب من دمي وأزلزل الطيان رغم الناقمي خوضها بدم الشباب المسلمين سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها سأحس بالإيمان حب المشنقة حتى تنهل الشمس المشرقة سأحس بالإيمان حب المشنقة حتى تنهل الشمس المشرقة إني سولهم آبنا للمحرقة ترب العذاب لئيم يا سخوضها والقيد يدخل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطيanna من ناقمي سخوضها بدم الشباب المسلمين سخوضها والقيد يدخل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزل سير الطغيان رغم الناقبي بدم الشباب المسلمي سخودها سخوضها سخوضها سخوضها اني سئمت اليوم من حكم الطغاطي واشتقت والله العظيم الى الممات اني سئمت اليوم من حكم الطغاطي واشتقت والله العظيم الى الممات هذا وعثو بالطيود بدل حياتي كلفى نفسي الى الموت سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقتل من دمي وأزلزل الطغيان رمًا ناقمي سخوضها بدم الشباب المسلمين سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقتل من دمي وأزلزل الطغيان رمًا ناقمي سخوضها بدم الشباب المسلمين سخوضها سخوضها سخوضها ما فعل الرفاق أو تركا لما يوجهو الشقاق يا نفس القطيع ما فعل الرفاق أو تركا لما يوجهو الشقاق إن قلت لا فاليوم حان الانتقام فتبي فصرحوم تجبر سخوضها سخوضها سخوضها لنسير رغم الطامعين إلى العلا فالقلب منا بالمصابط امتلا لنسير رغم الطامعين إلى العلا فالقلب منا بالمصابط امتلا وأنا الذي بعقيدك شيد الملا حر متى شيدا وغاية قد دمي سأخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي أو زلزل الطويل سخوضها بدم بدم الشباب المسلمين